بسم الله الرحمن الرحيم مكتبة الصوت الاسلامي على الشبكه العنكبوتيه تقدم تقدم رمضان نعمه ربانيه عليه الا من ينتهكها الانسان بتقصيره وقيامه وتراخي بكائه وقيامه ويهتفل فعلا تلك الايام ويحذر من ان يضيعها عليه اعوان الشياطين رمضان الذي انزل فيه <تصفيق> القران هدى كثيرا ممن ينشرون ما تلك المسلسلات في عدد من القنوات الماكرة والذين يكتبون حواراتها والذين يعدون السيناريو الاو احيانا الذين يثيرون فيها لن تجدهم اذا بحثت في سيرهم أو تاملت في احوالهم لن تجدهم والله من العلماء العاملين ولا من الدعاه المخلصين ولا من العباد الخاشعين واقرام لا يتقون شيئا أبدا يا انها الذين امنوا لا تتبع خطوات الشيطان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 وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام احمده سبحانه فهو العليم القدير الذي فرض على عباده ما يشاء واجرى عليهم المقادير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والطف والنظير واشهد أن محمدا عبده ورسوله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 أما بعد أيها المؤمنون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 هو بشره تساقطت لها الجماعات وانسكبت لها العبرات كما كان عليه الصلاه والسلام يفرح بمقدم رمضان ويبشر بذلك اصحابه كما روى النسائي في سنن واذكره في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما لاصحابه اتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح ابواب الجنة وتغلق ابواب النار فيه ليلة خير من من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم وفي روايه قال وفيه تطرد الشياطين نعم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فضله الله تعالى بعدد من الفضائل فيه ليله خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم ايها المسلمون إن الايام تمر سريعه ولقد ودعنا رمضان الماضي وما هي الا اشهر مرت كتاعات فاذا بنا نستقبل رمضان آخر وكم ادركنا أقواما صاموا معنا رمضان اعواما ثم هم اليوم من سكان القبور يظنون البعث والنشور ومن يدري ربما يقول رمضان هذا لبعضنا هو اخر رمضان يصومه ان ادراك المرء لرمضان هو نعمه من الله تعالى عليه لا بد ان يهتفل بها لقد كان السلف رحمهم الله تعالى يفرحون بمقدم رمضان ويعدون إدراكهم لرمضان نعمه ومنة من الله تعالى عليهم ويفرح المرء أن الله تعالى قد جازنا في في ان ادرك شهر رمضان قال المؤن ابن فضل كان السلف يدعون الله سته اشهر ان يبلغهم رمضان من شده شوقهم عليه من شده تشوقهم اليه كان الواحد اذا شعر من اول السنة بمقدم رمضان يرفع يديه ويدعو الله تعالى الا يقبض روحه حتى يجعلهم ممن يصوم رمضان ويقومه وقال يحيى بن كثير كان من دعائهم انهم يقول اللهم سلمني إلى رمضان وتسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا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 بين الفجر جعل التصيح بهم الصلاه الصلاه, الصلاة. الصلاة. حتى قالوا لها اذنا الفجر أدنى الفجر فقالت لهم كلا ما اذنا الفجر إنما هي صلاه الليل سبحان الله وانتم قوم لا تصلون الا المكتوبه ما تصلون الا الفريضه ما عندكم شيء اسمه صلاه ليل وانتم قوم لا تصلون الا المكتوبه فناتت بهم حتى ردوها إلى الحسن بن صالح قالت له لقد بعثني الى قوم سوء لا يصومون الا المكتوبه ولا ي يقلون إلا المكتوبه يعني لا يعملون إلا بالفراائض وليس لهم تقرب الى الله تعالى بشيء من النوافل أيها المسلمون إن ادراك المرء لرمضان نعمه ربانيه عليه ان لم ينتهزها الانسان بطول صلاته وصيامه وكثره بكائه وقيامه ويهتفل فعلا تلك الساعات ويحذر من ان يضيعها عليه اعوار الشياطين فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن رمضان قال وتصفد فيه الشياطين وفي نهايه القاله تصفت فيه مرده الشياطين يعني كبار الشياطين وعثاريثهم فاذا كان الله تعالى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 ذلك أن نطيع شياطين الانس الذين يتسلقون علينا باغنيه مازنه ورقصه فاتنه ولا يطيب لهم فقط أن يسهروا ليل الصائمين وانما أيضا يسهرون بذلك نهارهم إن الصيام له حكمه عظيمه في فرضيته ليست القضية ايها المسلمون فقط قضية ترك طعام أو شراب كلا القضية ابعد من ذلك بكثير بين الله عز وجل ذلك في كتابه وهو يخبرنا سبحانه وتعالى تعالى ان الصيام لم يفرض على امتنا فقط كلا بل انه فرض ايضا على الامم السابقه الم ترى أن موسى عليه السلام لما اراد أن يكلم الله تعالى قام 30 ليلة ثم أتمها بعد ذلك بعشر الم ترى ان مريم قالت إني لدار في الرحمن صوما يعني امتاكا فكان لفظ الصوم معروفا عندهم سواء الامساك عن الكلام او الامساك عن الطعام والشراب كتب الصوم علينا كما كتب على الذين من قبلنا كما اخبر الله جل وعلا بذلك في كتابه وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين امنوا فهو لذائ لكل من في قلبه ذره من إيمان يا أيها الذين امنوا فاستغفروا ربك يتوجه المؤمنون إلى الله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 هل القضيه لعلكم تطيحون ام لعلكم لاموالكم توفرون أم لعلكم بالام الفقراء الجائعين تحسون أم لعلكم لي لي للطعام تتركون قال لعلكم تتقون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 بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل الصيام ايها الافاضل لا يتعلق بل ولا يتعامل مع الفن ولا يتعامل مع اليد ولا يتعامل مع البطن الصيام إنما يتعامل مع القلب فإذا صمتت تتاثر فمك وتاثر بطنك ولم يتاثر قلبك فما حججت ولكن حجت العير ما صمت في الحقيقة ولا حققت الغاية من الصيام كما قال عليه الصلاه والسلام من لم يدع قول الزور وان به فليس لله حاجه في أن يدع طعامه وشرابه ما معنى أن تصوم ثم لا يؤثر الصوم في حقي الجوارح ايها المسلمون القلب سيد الجوارح اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله من كان صائما لله تعالى بالصوم الحقيقي الذي شرع الصوم لاجله فكما يصوم قلبك فينبغي ان يصوم لسانك عن الطعام ويصوم ايضا عن الكلام الباطل والاتهام كما انه يصوم قلبك لابد ان تصوم عينك عن النظر الحرام وانت ايطوم عن السماع الحرام وان تضم يدك عن اللمس الحرام وتطوم رجلك عن المشي الحرام اذا كان الصوم يؤثر في القلب فيسر عندها يؤثر هذا القلب في كل الزوارح ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب تجد ان الانسان اذا نظر الى الحرام فسد قلبه وإذا تكلم بالحرام فسد قلبه واذا اكل الحرام فسد قلبه فلاتزال هذه الاعضاء تؤثر في القلب وإذا رق القلب وخاف من الله تعالى وصار مليئا بالايمان معظما لرب العالمين إذا طلع هذا القلب عندها استطاع أن يأمر العين فتغض البصر وان يأمر اللسان فينسك عن الحرام وأن يأمر اليد ويأمر الرجل ويأمر الاذن اذا صلح الصلح الجسد كله فإذا صم تحققت التقوى بقلبك عندها فعلا تحقق النعمة العظيم من القيام وقد مدح النبي عليه الصلاه والسلام الذين يطون الصوم الشرعي الذي يريده الله تعالى فقال النبي عليه الصلاه والسلام يقول الله تعالى كل عمل ابن ادم له الا الطوع فانه لي وأنا اجيبه يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي للصائم فرحتان فرحه عند فطرته وفرحه عند لقاء ربه ولا خلوفه بالطائم اطيب عند الله من الريح التي وبالصحيح قال عليه الصلاه والسلام إن في بابا يقال له الريان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 ونتكلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل له ثم ويل له ثم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم انفه حينما يا رسول الله قال من ادرك رمضان ثم خرج عنه فلم ينصر له نحن نتكلم عن ذلك كثيرا في مجالشنا وربما نحظه أيضا من احاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن ما جانب تطبيق هذا في حياتنا هل هو فعلا مؤثر لما يجلس فيه في المسجد ثم يأخذ المصحف فاذا قرأ لمدة ربع ساعة او 20 دقيقة ثم حدثته نفسه ان يغلق المصحف ويخرج الى بيته لينام او يجلس على الحاسب الالي أو على التلفاز أو ما شابه ذلك هل يؤثر فيك هذه الاحاديث فتقول لنفسك كلا بل ساقرا اكثر وتاكم القرآن كل سنه ليال او كل سبع ليال هل انت تستطيع أن تنق نفسك إلى الخير بحقك لهذه النصوص هل عندما تجلس في بيتك ثم تشغل التلفاز ويكون هناك انواع من القنوات الفضائيه من أقوام لا كانقلهم لا يعظمون رمضان ولا يعظمون الصائمين ولا يهمهم اصلا يختم الله تعالى رمضان في مغفرة لك أو بنعمه ما يهمه اصلا أيها الاطافل ان كثيرا ممن ينشرون لتلك المسلسلات في عدد من القنوات الماجنه والذين يكتبون حواراتها والذين يعدون السيناريو الا احيانا الذين يمسرون في لن تجدهم اذا بحثت في سيرهم او تاملت في احوالهم لن تجدهم الله من العلماء العاملين ولا من الدعاه المصلحين ولا من العباد الخاشعين إنما ما تجد فيهم كبارا و تاركين و وربما ملحدين واقوام لا يتقون شيئا ابدا بل قبل أيام قبل ايام قليلة كنت مع أحد الذين هم مشرف هو مشرف على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 مع الممثلين هذا يمثل دور فلان من الصحابه وهذه تمثل دور فلان صحابه يمثلون يقول ف لما وقفوا يصلون يمثلوا مشهدا عن الصلاه يقول ف اذا هم واقفون والله يا شيخ ان بعضهم قد وضع يده اليسرى على اليمنى فجئت اعدل يدا اقول لا انت عمرك في حياتك ما صليت قال لا والله ما صليت وهم اسماءهم إسلامية يقول فوضع وضعت يده اليمنى على اليسرى يقول فنما وقفوا فاذا هم يتلفتون فجئت سايصرح ان تتلفتوا ثم ذهبت واخذت انظر وبدا التصوير فقلت كل واحد ينظر إلى موضع سجودة فلم يفهموا كلمة موضع سجود يقول والله العظيم يا شيخ قالوا يعني ايش يعني موضع سجوده قلت يعني انظر تحت يقول فهم مثلون يقول فجعنا كل واحد ينظر إلى قدمي قلت لا لا يصح ان تنظر بهذه الطريقه انظر إلى المكان موضع السجود يقول واذا هم لم يركع أحدهم لله ركعه طوال حياه هذا يحدثني المراقب المخرج يعني المستثمر الذي ينشئ المسلسل ليبيعه على القنوات يحدث بنفسه فاذا كانت هذه انواع الذين يمثلون فما بالك ربما الذين يقومون عليهم أو او يمولونهم او او الى غير ذلك فلا أن ان يضيع المرء حياته و في رمضان أن يضيعه باقوام لا طائل قنا ويبدأ يمر عليك يوميا ساعه العصر في متابعة مسلسل وساعه او ساعتان في الليل في متابعه مسلسل ومسابقات وملائكه تنظر إليه ورب العالمين يرقبك وملائكه الرحمه يترقبون عمل صالحا منك يصعد إليهم وملائكه الحافظون الكافبون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 أو ربما بعض الاخيار امضاها أو امضا قريبا منها امام الكمبيوتر ويجلس يدخل الى المنتدى ويخرج منها ولا يفرق بين حاله في رمضان وحاله في غيره أيها الافاضل كانت السلف رحمهم الله تعالى إذا دخل رمضان تركوا حتى دروس العلم وينشغلون بالعباده سفيان الثوري كان عنده دروس علميه يصح عقيده ووفقه وتدبير فاذا دخل رمضان ترك جميع الدروس واوقفها وجعل يكثر من قراءه والتعبد الزهري امام محدث وكان اذا دخل عليه رمضان ترك جميع ما كان يشتغل به من الحديث وتعليم الناس واشتغل بالقراءة والتعبد والتقرب إلى الله تعالى فاذا كانوا يتركون شيئا مصاحلا فالشيء هو عمل قالح عظيم يتركونه وهو تعليم العلم يتركونه للاستغراق بالعباده الشخصيه فما بالكم يا جماعه لو أنهم ادركوا وقتنا اليوم وراوا أقواما يفشغلون ببرامج التلفاز او غير ذلك احضر وكلهم اتيه يوم القيامه فردا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا والنفس خط الطفل ان تهمله شف على حبل الرضاع وانت تفطمه ينفطمي فخالف النفس والشيطانه واعظهما وانهما ماحظات النصحه فادفهني ولا تطعم منهما قطما ولا حكما فانت تعرف كيف القطم الحكم النفس ان اطلقت لها العنان تنظر الى ما شاءت وتستمع الى ما شاءت وتقضي وقتها كيف شاءت خطرت واوضقت بنفسك اما ان سوقتها انت إلى الخير ودللتها عليه وعودتها إلي وعودتها, وعودتها عليه تجد انها بعد ذلك تنتاق بك الى الخير كما سوقتها اليه أسأل الله سبحانه وتعالى ان يسلمنا الى رمضان اللهم سلمنا الى رمضان اللهم سلمنا الى رمضان وتسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين اللهم كما بلغتنا شعبان فبلغنا رمضان اللهم ارزقنا فيه الصلاه والصيام والقيام هذا الجلال والاكرام قول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل دبر فاغفروا وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم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 فيضع لنفسه خطه في قراءه القران فيقرر مثلا أن يقرا يوميا ثلاثه اجزاء او خمسه اجزاء او نحو من ذلك بحيث أنه يمشي على بالخطه لا يخيبها ولا يغيرها أبدا والانسان إذا قرر مع نفسه ذلك سلم يضع لنفسه أن يقوم الليل في كل ليله والا ينصرف من الامام حتى ينصرف الامام نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان ايمانا واحتسابا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 كان علي صلوى يصلي في بيته وخديفه قام يصلي معه اللي في غير رمضان قال فافتتح سوره البقره قلت يقف عند ال100 قال فتجاوزها قلت يصلي بها في ركعة فختمها فافتتح ال عمران فافتتح النساء ثم افتتح ال عمران, عمران, عمران فقرا علي الصلاه والسلام ثلاثة سور طوال قريب من سبعة أجزاء في ركعه واحدة قال ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه ثم ثم رفع ثم سجد فكان سجوده نحو من الركوع والحديد بالصحيح الصحيح جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا روايه مثله لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا في غير رمضان وفي رمضان كان لهم اعات في الموطا عن ابن فرمود قال كان القارئ يقرأ بالمئين في صلاة التراويح حتى كنا نعتمد على العقي من طول القيام وعن عبد الله بن السائب عن ابيه في الموطا أيضا قال كان القارئ يقرأ بسورة البقره في ثمان ركعات امكان يطلون 23 ركعه قال فكان القارئ في اربع تسليمات في ثمان ركعات يقرأ بسوره البقرة كاملة قال فإذا قرأ بها 21 عشرة ركعة را الناس انه قد خطف عليهم يعني يقرأ في كل ركعه قريبا من نصف جزء في كل ركعه واحدة قريب من نصف جزء وعن خالد بن دريد قال كان لنا إمام في البصره يختم بنا القرآن في كل ثلاث ليال مره قال فمرض امامنا فامنا رجل غيره فختم بنا القران في كل اربع ليال مره فراى الناس انه قد خفف عليهم الاول كان يقرا 10 اجزاء في كل ركعه ثم الثاني لما مرض الامام الثاني يقرا سبعه اجزاء ونصف فرانا ان صلاته الثاني خفيفه النفس ان عودتها ان على طول الصلاه تعودت لكن الا نتعودنا على ذلك طاقتنا هي الى مزيد راحه وقعود لذلك نحن إذا قرانا قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله ينبغي ان يدفعنا ذلك إلى الاحتساب مع الامام وطول الصلاه معه فاذا انتهى اخذ الواحد منا مصحفه وقرا جزءا او جزءين قربة الى رب العالمين والله أيها الافاضل إن رمضان يمر سريعا كما وصل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 اسال الله جل وعلا ان ينفعنا بما تعلمنا الله تعالى ان يجعلنا ممن يفتمعون القوله يتبعون احسنه اللهم بلغنا إلى رمضان اللهم كما بلغتنا شعائرك بلغنا رمضان ورزقنا فيه قسن الصلاه والقيام والقيام يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقومونه ويصومونه ايمانا واحتسابا وقربه اليك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعنا على تطهير صيامنا من اللغو والرفث والفسوق يا رب العالمين I a mean. اللهم اننا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا اردت تدع عبادك فثنتنا فغضضنا غير خزايا ولا مسونين اللهم اغفر لنا ولهابائنا وامهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمدده بالصحه والعافيه على طاعتك حتى يلقاك ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته تجاوز عن سيئاته واجمعنا بجنتك يا حي يا قيوم اللهم وفق قريه امرنا لما تحب وترضى اللهم خذ بنا قياده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 للمؤمنين والحمد لله رب العالمين